دخلت يوم من الأيام على أحد المرضى عمره 28 سنة والله كل يوم رسال عمره 28 سنة ما أعرف هذا المريض والله لا أعرف عن تاريخه أي شيء لا أعرف إلا أن دخلت أكشف عليه فقط وضعت السماعة على صدره إذا بالرئة اليمنى تعمل والرئة الثانية والله لا أسمع صوت الرجل هذا 28 سنة يفترض أن يكون في أكمل قوات والله ما وجدته بأكمل قوات وجدته لا ينفض الذباب عن وجهه مفتوح لفتحة من هنا جراحية ادخل فيها انبوب يتنفس معها لما نزعت السماعات فككتها من اذني قلت لها ان شاء الله انك بخير وابشرك انت اليوم ان شاء الله احسن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 ومصل الفكر فقط فيحاول أن يقول هي يعني أنا بخير وإن شاء الله بشرني ثم بدأت أتكلم مع كلام أقسم بالله أني ما حضرت هالكلام في وردك ولا أعددت له عدة وش بقول أنا ما أعرف المريض أساسا قلت له أحمد الله جل وعلا والله إن الله جل وعلا ما يحتاج أنه يطرحك الآن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 حرك له أقدامه وجعلها في طوعه وهو الآن في كل يوم يقترب في النار كل يوم يقترب للنار بهالأقدام كل يوم يطامر في المراقص ويعبث في المراقص قلت الكلمة أو ما قلتها والله ما أن فارقت لساني ولامثت آذان ومسامع ذلك الرجل اقسم بالذي سوف يسألني واطلاً أمامه يوم القيامة أن الأقدام بدأت تحرك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 أنا بدأت أنظر لهذا الرجل أنا ما قلت شيء غلط الرجل بدأ يهتز أخوه بدأت دمعاته سهل ثم خرج بسرعة وقف عند الباب أنا أنظر إلى هذا الذي يهتز ثم ألتفت إلى الباب إذا بن يشير لي أن تعال لأنه يعلم أن أخوه ما يستطيع أن ينظر الباب مرفوع الرأس إلى الأعلى خرج ما أدري هذا يبكي وهذا لما خرج بدأ يواجع دمعاته ويكففها قال يا أخي حرام عليك أنا ما أخطرت والله يا أطوان قال يا أخي حرام عليك أن تعرف منه هذا ثم بدأ يبكي والله هذا رجل للثمانية وعشرين سنة أنا لن أبالغ وأقول أنه من أطرف الأسر في العالم لكن والله إن لم يكن من أطرف الأسر في الدول العربية فبدو مبالغة ولا منازعة فهو والله من أثرف القصر عندنا في مملكة كان مدلل يخدم في الليل والنهار خدمت وحشم يقول تدري هذا اللي تكلمت عليه هذا أخوي والله ما كان يجلس ثلاث أشهر في المملكة على بعضنا والله كان ما يجلس على الشهور الا ويسافر برا هذا اللي تكلمت عليه والله انه كان احسن واحد يرقص في الرياض والله لا كنت اعرف انه احسن واحد يرقص ولا احسن واحد يفحص لاني ما على التاريخ من الذي اجرى على لساني هذه الكلمة علمت لمن تفض علمت لما بكى هذا قد يكون تجزع من هذه الحال ينظفونه بحفاظ ويشم رائحة نفسه ولا يستطيع أن يتحرك قيد شبر قد يكون تجزع فأرصن له الله هذا العبد الضعيف أن يذكره بكلمات أننا أعميناك لكن أنت ما ذهبت مباشرة إلى الملف فتحت الملف أول ورقة في الملف تقرير الأتعاف يكتبون تقرير الأتعاف كل شيء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 ووجد ورائحة القمر تفوح من فمه ومعه قرورة أخرى بلاك ليبل بمتبتحها ساعة راضعة فجرات بدأت أخذ الأشعة أبغى أشوف إشاعة يوم الحادث وضعت الإشعة على النور والله ما أنبان لي. تقاسيم الإشعة والدمعات تنزف رغم عني والله لو آها قلب قلبنا لبكى لأنه معروف أنك الآن عمودك البقري مستقيم لأن الجبار الكريم منى عليك وجعله مستقيم فلأجل هذا ما تحتاج أن تحمل حتى من الله فاحمد الله والله هذا الرجل كان العمود الفقري مستقيما عنده أعطاه الله جل وعلا بهذا الشكل صار يرقص فيه ويتوازن والله ما رأيت فقرا بجانب أخرى فقرا هنا وفقرا هنا والفقرا الأخرى هنا ثم الأضاع بالإشاعة داخل عليها والله قد فصص الجبار وعظام القطاع وأنا أنظر الإشاعة مباشرة أنا أفكر أنظر الإشاعة وأفكر في هذا الذي قد لبث الحفاظ لا يطيع حتى أصبع أفكر في هذا المطروح الذي لا يستطيع أن يمد كأس ما تخدمه يده في كأس ماء واحد لو لشهر مرة واحدة ما تخدمه جلست أراجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخضر رضي الله عنه وحديث أموسى الأشعر رضي الله عنه قال رسولنا واسمع لا يهمك من هو بجنبك اسمع لأنك أنت الذي سوف تقف أما الله على إما أن يضرب لك غصرا بالبردوض الأعلى تجري من تحت الانهار. وإما الأغرار وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سؤال يجذبه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعرف من هو الله اللي اعترفت أنا وأنت أنه سميع يسمع كل شيء لكن هذا السماء ما غير في حياتي وحياتك تعرف من هو الله الذي اعترفت أنت وأنا أنه بصير ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكن استخفينا من الناس ولم نأبه بهذا النظر يقول إن الله ليملي للظالم سنين حتى إذا أخذه لم يطلق ثم تلا قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة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 أعرف أنك لا تتصور هذا المشهد بأن الله أغناك فأحمد الله قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح